Mm. نمشي على درب الكرم والمواجب ولا شكينا من سموم القوايل تصيب بعض أحيان وأحيان نتخي وتعتبرها مثلك أبوة لصايل. لمشي على درب الكرم والمواجد ولا شكينا. الأصائف. لو البشر ما هي تحب الأصعيب ما كان عاشت في الجزيرة قبائل الطيب ما يعني تجنبك العيب الطيب كيف الطول روس ط. والمواجين ولا شكينها من سموم الكوايل تصيب بعض أحيان وأحيان ندخيل وانتعت برها مثل كبوت لصايل أكسى طعون الضيف طعنت معازيل لا من غدت بين الردى والتحايل ترى الكرم يستر كبار العذاريب ترى البخل ويقطع يدين الفضائل نمشي على وانت تبره مثل كم وات لا إذا مدت لا طيبك ما تملي عيونك بار الفاعل احد يموت إن كان سويت مهطي يخاف ما يقدر يرد الجماهير. نمشي على درب الكرم والمواتيم ولا شكنا بسمو المعاين. يصيب بعض حين وحيانا منطين.